تَجَر حِكْمَةٌ بَالِغَةٌ فَمَا تُغْنِ النُّذُرُ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ يَوْمَ يَدْعُو الدَّاعِي لَا شَيْءَ يُنْكَرُ خُشَّ عَن أَبْصَارٍ يَخْرُجُونَ مِنَ اللَّاجِدَاثِ يَخْرُجُونَ مِنَ اللَّاجِدَاثِ كَأَنَّهُمْ جَرَادٌ تَشَرُّ مُهْطَعِينَ إِلَى الدَّاعِ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 113. فالتقى الماء على أمر قد قدر 114. وحملناه على ذات ألواح ودسر 115. تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر 116. ولقد تركناها آية فهل من مدكر 117. فكيف كان عذابي ونذر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 فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُر وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِالنُّذُرِ فَقَالُوا أَبَشَرًا مِّنَّا وَاحِدًا نَّتَّبِعُ إِنَّا إِذًا لَّفِي ضَلَالٍ وَسُعُرٍ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 كل شرب محتضر فنادوا صاحبهم فتعاطى فعطر فكيف كان عذاب ونذر ان ارسلنا عليه صيحه واحده صيحه واحده فكانوك هشيم المحتضر ولقد يسرنا القران للذكر فهل من مدكر كذبت قوم لوط 119. إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا لنوط 110. نجيناهم بسحر 111. نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر 112. ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر 113. ولقد راودوه عنهم فطمسنا عينهم فذوقوا عذابي ونذر ولقد صبحهم بطرة عذاب مستقر فذوقوا عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر ولقد جاء آل فرع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 111. بل الساعة موعدهم والساعة أدها وأمر 112. إن المجرمين في ضلال وسعر 113. يوم يسحبون في الناي على وجوههم ذوقوا مس سقر 114. إنا كل شيء خلقناه بقدر 115. وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر 112. ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر 113. وكل شيء فعلوه في الزبر 114. وكل صغير وكبير مستطر 115. إن المتقين في جنات ونهر 116. في مقعد صدق عند مليك مقتدر